وخاب وخسر من ابتعد عن هذه السنة القويمة الآن ينادى لصلاة المغرب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشادی لاداد ان محمد رسول اللہ در ان اشد رسول اللہ حی سویا ن سلیا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 اللهم آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعده رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً ونبياً وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان نودي لصلاة المغرب من المسجد النبوي الشريف وقد رفع العذان بصوتي المؤذن الشيخ سامي الدهول يسأل الله العلي القدير أن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم آمين هذه لقطات على جانب من مسجد النبي الكريم وعباد الله الذين اصطفوا في هذه البقعة الطاهرة الكريمة ملبينا نداء الله مقبلين على الله تاركين هذه الدنيا متجهين إلى الحي القيوم بهذا الركن العظيم بما الله وافترضه الله عز وجل على هذه الأمة أمة الخير والإسلام والسلام في هذا الركن القويم والعظيم الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة والتي هي عمود الدين من صلحت صلاته صلح سائر عمله فهنيا للمصلين